لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إذ تبدو خيرا أو تخو أو تعفو عن سوء أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم وقلنا لهم لا تعدوا في السرق وأخذنا منهم ميثاقا غليظا